بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة فليدعون أديه سندعو الزبانية فليدعون آديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إن ما أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر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 كَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذن تحدث اخبارها بان ربك اوحا لها يوم اذن يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقاء لذرة خيرا يره ومن يعمل مثقاء لذرة شرا يره والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فَاَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ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 الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالوا يومئذ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 الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما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 سِدّيل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ لَّا إِلَافَ فِي قُرَيْشٍ إِلَّا فِيهِم رِحْلَةَ الشِّتَاءِ بيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم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 الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تبت يداء بي لهب وتب ما أفواجا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس خلق الكون ونظمه خلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت وحرمه ورفع النجم وسومه وسخر الطير وألهمه وَسَيَّرَ السَّحَابَ وَكَمَّمَهُ وَأَبْعَثَ الْعَظْمَ وَرَمَّمَهُ وَأَنزَلَ الْكِتَابَ وَأَحْكَمَهُ وَرَفَعَ الْقَمَرَ وَقَوَّمَهُ وَخَلَقَ النَّحْلَ وَفَهَّمَهُ لا إله إلا الله حفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا عظيما وفهاما وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وعلاما إلهنا, إلهنا يا مالك رقنا يا سامع شكوانا يا صاحب نجوانا سبحانك لا يصفك الواصفون ولا يبلغ مدحك المادحون إلهنا إلهنا تحنن تحنن على هذه الوفود وأرحم وأرحم هذه الحشود وأكرمهم وأكرمهم منك بالكرم المعهود إلهنا لا حد لرحمتك لا مقدار لجودك لا وصف لعطائك بيدك الخير يدك بالخير سحى تبذل كيف تشاء إلهنا لسنا أول من عصاك فتبت عليه لسنا أول من استغفرك فغفرت له لسنا أول من سألك فأعطيته إلهنا حبيبنا سيدنا خالقنا هؤلاء عبادك وإماءك قصدوا بيتك والكريم في بيته أكرم والجواد في بيته أجود اللهم إنهم قد حبسوا أنفسهم لك وتركوا دنياهم من أجلك وهجروا, وهجروا لذيذ نومهم لوجهك وقد أظهروا ذلهم وفقرهم وحاجتهم بين يديك وأيقنوا أنه لا أرحم بهم منك ولا أرأف بهم منك ولا ألطف بهم منك ولا قرب إليهم منك قد أجمعوا على سؤالك سؤالاً واحداً إلهنا اللهم إنا نسألك في ليلة الرجاء هذه أن تعتقى أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم أسعد هذه الوجوه اللهم أكرم هذه الجباه اللهم قبل هذه الأيدي نعوذ بك نعوذ بك اللهم أن يحظى غيرنا بالعتق ونبقى نحن بالرق إلهنا وسيدنا ومولانا أجرنا من النار أجرنا من نار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد وشراب أهلها صديد وتنادي وتقول هل من مزيد اللهم امن علينا بثكاك رقابنا ورقاب والدينا وأحبابنا وولاة أمرنا من النار اللهم إن بدأت بالعتق فَاعْتِقْ رِقَابَ وَالِدِينَا فَاعْتِقْ رِقَابَ وَالِدِينَا اللهم امنن على رقاب والدينا بالفكا والعت حيهم وميتهم ذكرهم وأنثاهم يا رب العالمين إلهنا بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن آذاه وعاداه قال لمن عاداه وآذاه اذهبوا فأنتم الطلقاء اللهم وها نحن وقوف بين يديك مسلمين موحدين لك محبينك بكل ما أوتينا من قوة اللهم امن علينا بقولك اذهبوا فأنتم العتقاء اللهم أسعدنا سعادة الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من العتقاء ومن أسعد السعداء يا سميع النداء يا مجيب الدعاء إلهنا وسيدنا ومولانا هذا شهر رمضان قد تقارب تمامه وتصرمت لياليه الفاضلة وأيامه اللهم من كان منا محسنا فأعنه على الإكمال ومن كان منا مقصرا ونحن كذلك فاختم له بالإنابة والاستغفار اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان اللهم وعز قلوبنا ببلوغ رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه واجعلنا ممن فرقت لهم فيها أمرا حكيما اللهم جعلنا ممن فرقت لهم فيها كل بركة وخير وصرفت عنا فيها كل شر وضير اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا خالقنا يا ذلمنن السابغة والقدرة الجامعة يا حبيبنا ويا سيدنا يا أنيسنا في وحشتنا نسألك اللهم أن تفرج همومنا وتنفس كروبنا وأن تقضي عنا ديوننا وأن تشفينا وتشفي مبتلانا ومرضانا اللهم الطفنا عند كل قدر وقطاء اللهم اكتب لنا في هذه الليلة عفوا وعتقا ومغفرة وشفاء اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم أن تمن على كل مريض منا وكل مريض لنا بشفاء التام والدواء العام اللهم اشف كل من عظم مرضه وأكث رداؤه فأنت ملجأه ورجاؤه اللهم سلم أبداننا من الأسقام وقلوبنا وعقولنا من الأوهام اللهم واخصص بالإجابة لمرضى سيء الأسقام السرطان يا من يدك الجبال الطخام ذي الأوتاد وينثر النجوم الكبار في الأفلاك فإنه لا يعجزك أن تبرئ جسدا أنهكه صغير الأورام السرطان اللهم عجل بشفائهم اللهم أكرمهم ببرئهم اللهم ابن عليهم ببركتك الشافية ورحمتك العافية يا رب العالمين اللهم وما قسمت في ليالي رمضان من خير وبركة ورزق ومغفرة وعتق وقبول إلا وجعلت لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولذرياتنا ومن أوصانا واستوصانا في دعاء الخير منه أوفر الحظ وأجزل النصيب وما أنزلت فيه من شر وبلاء وفتنة وفقر ومرض فاصرفه عنا وعن المسلمين أجمعين اللهم إنا نسألك النعيم المقيم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 وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا إلهنا اللهم ارحمنا اللهم اعف عنا اللهم تجاوز عنا امرتنا بالعفو وانت اهل ان تعفو عنا امرتنا بالاحسان وأنت أهل أن تحسن إلينا إلهنا في هذه الساعة الشريفة وفي هذه الليلة الفضيلة الذي تتنزل فيها إلى السماء الدنيا فتقول فيها هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له إلهنا إلهنا إن الذنوب قد أحاطت بنا وإن السيئات قد لبستنا نشكو إليك ضعف قوتنا وهشاشة أنفسنا وقلة حيلتنا وتربص الشيطان بنا فاللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ذنوب الهفوات اغفر لنا ذنوب الزلات اغفر لنا ذنوب الخلوات اغفر لنا تخلفنا وتضيعنا للصلوات اغفر لنا عقوق الآباء والأمهات اغفرها فإنه لا يعجزك شيء ولا يتعاظمك شيء ولا يحول دونك شيء اللهم اغفر لنا تقصيرنا في الوقوف بجانب والدينا اللهم إنه لا حولنا لا ولا قوة أمام أنفسنا الضعيفة فاللهم اجعلنا من خير البارين بوالدين واجعلنا من أحسن المحسنين إلى والدين اللهم امن على والدين بالصحة والعافية اللهم امن على الأحياء من والدين بالصحة والعافية وامدد لهم في أعمارهم على طاعتك واغفر للأموات من والدينا نستودعك إياهم في بطون نستودعك إياهم في بطون الألحاد لا ناصر لهم في قبورهم إلا الدعاء لهم إلهنا قلت في شأن من كفر بك وعاداك إن ينتهوا يغفر لهم ووالدين مسلمين موحدين لك فاللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم ووسع عليهم في بطون الألحاد واجعل سياجهم من النار لا إله إلا الله اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا اللهم معف عن والدينا اللهم من كان من والدينا مهمومة ففرِّج اللهم له همَّة ومن كان من والدينا مغمومة فاكشف اللهم له غمَّة ومن كان من والدينا مريضا فاشفه من مرضه اللهم تحنن على والدينه اللهم ارأف بوالدينه اللهم لا تجعلنا من العاقين بوالدينه يا رب العالمين اللهم ارحم موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وما تو على ذلك اللهم يامن كتابهم ويسر حسابهم وثبت على الصراط اقدامهم وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم احفظ علينا ولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق والرشاد والتسديد إمامنا وملكنا وسيدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة المخلصة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين اللهم إنا نستودعك مملكتنا نستودعك مملكة العز نستودعك إياها أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها وإيمانها ورغد عيشها اللهم كما فضلتنا على سائر الأمم بالأمن والأمان والسلامه ولطمئنان واتكات في الورخاء والاستقرار فالله ام ادم تلك النعم الى يوم الدين واحفظنا واحفظها من شر العابثين والحاقدين اللهم إنا نعوذ برضك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام محمد عليه الصلاة والسلام